قَض أَيَلَ وَأَجَلُم مُسَما غرادَهُ ثُم م آاتُم تَمتَرون وَهُوَ الله في السمواتِ وَفيِي الأب علملَمُ صَِّكُم وَجَهْرَكُمْ وَعلَمُ مَا تَكْسِبون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 قرن مكناهم في الأرض مَا لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 من على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على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 124. وهم يحملون أوزارهم على غهورهم ألا ساء ما يزرون 125. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون 126. أفلا د أععلم إهُ لا يحزُل الذي يقولوا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 وإن كان كبر عليك إعرامهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 إهُ تَدْرونَ فَيَكْشِف مَا تَدْرونَ إلييهِ إشَأَتَ صَوونَ ماَا تُشكُون وَلا قدَد أَْسَل الن إى أُمَ مِن مِن قَدنِكَ فَأَخَدْناهُ بالِالبَأسِ وَضغّ إ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 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله وَلَا أعلم الغيب وَلَا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَأَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَقْرَضِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا لَيْيكَ مِنْ حِسَابِهِم مِنْ شَيْئِءُ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِم مِ شَيْئِ تَتَقُدَهُم فَتَكُونَ مِنَ الظالِم وَكَذَلِكَ فَتََّ بَعْبَهُ بِبَعْدُ الْ الَِقولُُ أَهَا أُولئِمَن اللهَّهُ بَيِّنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ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 قُل لَهُ انَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسقُطُ مِنْ خَرافَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلَمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنَهَارٍ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ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 وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ بَأْسٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 شَيْءَ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيرانا لهم اصحاب يدعونهم الى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 وكل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل ان على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجت بينهم وهديناهم الى صراط مستقيم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 أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَتَكُفَّرُ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قُتِدُوا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ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 فَأخَ جابِِ نَباتَ كلُ شيءَء فأخجنا مِنْه خَضًِا نخ مِنْهُ حَبًا متَكب وَمنَِ النخلِم طهاق وَنُ داةُ وَجاتٍ مِن أَعْنااب وَزَّيتُ نَر ما نَ مشْتَبهه وَغيرَ متشابِ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 وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله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 ذَوهُم وَماَا يَفْتون وَِلتَصْوَ إلَْهِ أَفِْدَة الذيينَ لا يُؤمنونَ بالِالآخِ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 كمَمَمْ مَذَلُوا فِي الظُلمات لَْسَ بخارِرج مِنْهاَا كَذَِكَ زُينَ للكافِرينَ مَا كانوا يعْعملُ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 ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو يَا شَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَنَاتَ وَمَا أَنْتُمْ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 113. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 114. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 115. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 116. وما كان لله فهو يصل إلى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 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَمَسَّكُم مَّيْتَةٌ فَهُوَ لَكُمْ شُرَكَاءُ سَيَجْزِينَ وَسَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَمَ أَم الْإِنَاثَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّىَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي غُضِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مَا يَلِيكُمْ أَنْ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حرم الله حَرَّمَ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 فِيمَا آتَاكُم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ